لا إله وله الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را فقال لأهلهم كثؤ إني أنستنا را إني أنستنا را لعل أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا لَمَّا أَتَاهُنُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا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 وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا، يأتوكئ عليها، وأهش بها على غنمي، وأهش بها على غنمي، ولي فيها ما أرب أخرى.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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم وفتنا كفطونا فلبثت سين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وَصْنَعْتُكَ مِنْ نَفْسِي إِذْ هَبَأْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَمْنَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل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 في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا كُلُوا وَرْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرِنُّهَا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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كنا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي أحشر الناس ضحا. فتولا فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا عنه بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذا نساحر يريدان أي يخرجكم يريدان أي يخرجكم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 يكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسع فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إن ك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة صجدا قالوا آمنا بربها رونا وموسى قال آمَنتُم له قبل أن أذَنَ لكم إنه لك بِرُكُم الذي علَّمَكم السِّحر فلأُقطعَنَّ أَيْدِيَكُم وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّفَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخل وَلَتَعْلَمُ أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقام ما تقضى هذه الحياة الدنيا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا عليه من السخط. والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عد تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبصى.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 وعدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسماء كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبٍ ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال لهم أُنا إِعْلَأَ أَثَرِي وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنَّ قَدَّ فَتَنَ قُومَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعداً حسناً أفقال عليكم العهد أم أردتم أيه حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا هممنا أوزارا زينة القوم ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم فقد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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يارون يا ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا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 نحشر المجربين يومئذ زرقاً يتخافون بينهم يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون. يقول أمثلهم طريقة إلا بفتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل وينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها إوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا إوجله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسان يومئذ لا تنفع الشفاة إلا من أدن له الرحمن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 وقد خاب من حمل ظلمًا وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا فلا يخاف ظلما ولا همًا وكذلك أنزلناه قرآنا عريض وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون.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 قالهبطا منها جميعا قالهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدا فمن اتبعهدا يفلا يضل ولا يشقى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 قبلهم لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذلنا ونخزا